117. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 118. فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه 119. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو فِي ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 111. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه 112. إنه هو التواب الرحيم قلنا منها جميعا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 ولا تلبسوا الحق بالباطل وتقتموا الحق وأنتم تعلمون 112. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين